فإن أصدق الحديث كتابه وخيراً أبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشغى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة غلالة وكل غلالة في النار أما بعد قد قال أبو المعالي الجويلين رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بالورقات ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النت بالقياس ما مثال تخصيص الكتاب بالكتاب؟ قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه نعم هذا مطلق يقيده ثلاث ايات قال الله عز وجل واولات الاحمال اجلهن يضئن حملهن نعم. يعني بعد السلام عليكم بعد اطانه حملهن نعم وقال الله تعالى اذا كنتم مؤمنات من قبل ان تمسسهن فما لكم عليهن من عدة وقال الله عز في المتوفى عنها زوجها والذين يت... والذين توفون ويذرون ازواجا منكم ويذرون ازواجا من بعد يتربصن فيه بأنفسهن فيه. أربعة أشهرين وعشر فهذه من المقيدات لقول الله عز وجل مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرم قد مطلقات اسم جمعة معرف بالألف وعرف فيفيد الأمور فخصة بهذه الآيات قالها تخصيص الكتاب بالسنة مثال تخصيص الكتاب بالسنة منسى قالوا عز وجل يا رئيس موفي اولادكم خصصا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خصصا لقول النبي صلى الله عليه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كما قالوا عز وجل لو الذكاء خصصا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مسافه السماء والعشكاء نعم طيب يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هكذا استدل بالايه كامله كامله الحكم هو للذكر مثل حظ الانثيين اين العموم في هذه الايه اولادكم كيف عرفنا انها دلت على العموم نكره نكره اولادكم طيب نكره غيرها عشه اولادكم مضافه مضافه فكره العموم نسيكم الله في اولادكم الذكري مثل حظ الاثنين خصيصا بايش ليرتو المسلم الكافر أو الكافر المسلم وكذلك أعلم أن هذه آية مما استدلت بها طاقمة رضي الله عنها لما جاءت إلى بذكر الصديق رضي الله عنه مطلقوا منه مراسة فتك استدلت عليه بقول الله عز وجل يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين فلم ينكر عليها فهم العموم الصديق رضي الله عنه إنما خصص لها ذلك قال ان قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقه واضح الأمر فهذا ما يتعلق بتخصيص الكتاب بالسنه تخصيص السنة بالكتاب قال الله عز وجل اكروا صوص الناس قوموا تناقط الناس حتى يشهدوا الا اله الله سويشوا طيب نعم طيب خصصوا كتاب حتى يعطوا جزيه تعالم ومثرب بارك الله فيك في مثال اخر ان الله يقبل صلاه حتي حتى احلي احلى دعاء يا ابا نعم يا اخوي الله تعالى تجد ما انتهينا قصد يعني موضوع الشهر عط طيب تخصيص السنه بالسنه مثال على تخصيص السنه بالسنه مسقط الحشام الله حسبت 29 ا ليس في مدونه خمسه اوسق صدقه هذا خاص طيب تخصيص النطقي بالقياس تخصيص النفقي بالقياس قول الله عز وجل وزانية وزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلة وذكر الله عز وجل في الإماء آه والمحصناء آه فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب وقصنا على ذلك أن العبد له حكم الأمى نعم في تنصيف العذاب نصف ونعلم النفق قول الله سبحانه وتعالى وقال رسول الله عليه وسلم ثم قال والمجمل وافتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال وحيز التجلل والمصر لا يحتمل إلا معنى واحدا وقلما تأويله تنزيله هو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر وَيُؤَلَّرُ الظَّاهِرَ بالدليل وَيُسَمَّى الظَّاهِرَ بالدليل من يشرح ما يتعلق بالمجمل؟ أيّوك؟ المجمل لغة المبهم من مجموعة المجمل لغة؟ المبهم من مجموعة طيب استلاحاً كما قال مصنف أفتقر بالبعيان وقيل ما هل لا فهم معنى؟ لا. واقيلا متوقف في فهم المراد منه على غير نعم كل هو الكلام اما ان يفيد معنى واحدا بذاته ام لا اذا عنده قسمها كلام نقول لكم ان ما على معنى واحد فقط ليس من النص هذا هو النص غير يعني يجوز له معنيين او اكثر نعم اذا نعم اذا كان بين ظاهر احدوم على الاخر فهذا فالظاهر يسمى ظاهر نعم والاخر يسمى مؤول نعم قال نجم وافتقوا الان بهذا الاضر الشيء ينجز بالاشكار الى هيج التجنب النص ما يحتمل الا معنى واحد قيل ما تاويله قال <تصفيق> والظاهر محتمل أمرينه أحدهما أرهر الأمر ويؤول ظاهر بالدليل ويسمى ظاهر بالدليل إذن تكلمنا عن مسألة إيش؟ مسألة التأويل من يقصر القول في مسألة التأويل؟ مسألة التأويل ايش يطلق ابو به ثلاثه اطلاقات نعم الاطلاق يراد به التفسير كما يطلق, يطلق ويراد به احد المعاني احد المعاني يراد به التفسير كما يثبت من غير الطبيعي احنا به حقيقته التي يصير عليه الشيء من قصد إلى قسمان تأوير الخبر, الخبر من قصد إلى قسمان أو إلى... إلى قسمين تأوير الأمر وتأوير الخبر هذا إلى قسمين على لغة ابن آج الروض و لكن إذا ارتقينا خطوة فذهبنا إلى الفية وجدنا لغتان صحيحة لذلك إشقال الشعر أعرف منها الجيدة والعينانة ومن من خراني أشبه ربيانة أعرف منها الجيدة هذا منصوب اعرف انا فعل فعل وفعل منها الجيدة الجيد منصوب ولا والعينات لم يقل والعينات ومن خراني اشبه ضبيان فايش اتى بها بالالف بالالف المطلق هذه من لغات العرب انها تنطق بالمثنى تجعله بالالف دائم فإذا عرفت هذه اللغة لا تلحن أبداً في مسألة المثنى دائماً إيش؟ تجعله بالألف ويعرفونه بحركات مقدرة على الألف فيقولون مثلاً أعرف منها الجيدة والعينانة يقولون العينان مفعولاً به منصوب بفتحة مقدرة على الألف واضح؟ فهذه لغة هذه من لغات العربة ابن مالك في الألفية فأما إذا استقرينا على المشهور اللي ذكرها ابن آج طبعا يعيبونه وينصبونه بإيش باليام لذلك ماذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال اللغة لا يحيط بها إلا نبي لغة واسعة فيها لغات كثيرة فدايما الإنسان يتريث في تلحين الناس كلمة يكون فيها لغات كثيرة جدا. تتكلم به العرب بها العرب بهذا الباب بهذا الباب تجد عندها لغات فقد لا تعرف إلا لغة واحدة فتلحن غيرك وهي المسألة فيها لغات هذه مسألة المثنة تجدها في الألفية لغة مشهورة فإذا قلنا ايش نحن في مسألة التأويل نحن قسموا إلى بسمين بالقبر في الأراضي بالقبر مثاله قول يوسف عليه الصلاة والسلام يجد من معرأ الرؤية أن فلما وقعت قال آبتي هذا تأويله فيالي في من قبل نعم وتأويل الأمر مثاله قول عائشة رضي الله عنه الله كانت قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن نعم يكثر في ركودي وسجولي من قولي سبحانك الله وعرب نفسي وبحمدك يستغفر نعم, نعم يتأول القرآن يتأول سورة النصري فسبح حمد ربك يستغفر عشان والأطلاق الثالث صرف اللغزي عن معناه الراجح إلى المعنى المجروح هذا يكون فقط هكذا صرف الله زعما ارى اننا مرذوح والله اسمها قرينه قرينه نعم الصرف هو يكون من اقسام التفسير نعم, أقسام التفسير نعم. يكون بغير قرينه صحيحه لفظيه هذا يضاله التحريف لم يكن بغير قرينه مطلقه يسمى تاويلا فاسدا كان مرجل لتاويلا من غير قرينه مطلقا يسمى إذا كان بقريلة غير صحيحة جليلة غير صحيح هذا يسمى بتأويل الفاسل فإذا كان بدون قريلة مطلقا هذا يسمى عند الرسولين باللعب يسمونه إيش؟ نعم مثل تفسير الشيعة لقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بطرة قالوا عائشة هذا يسميه الأسوريون هذا لعب لأنه أصلا بذن قرينة لشيء تفسير بعطني مبتدع واضح؟ إذن القسم الثالث هذا الذي هو إيش؟ الذي هو التأوين الذي يذكره الأصوليون قلنا وكذلك يذكره من أيضا؟ يذكره المتكلمون قلنا الفرق بين التفسير الأصولي الصحيح هو إيش؟ أن يكون, يكون قرينة صحيحة وان يكون اللفظ يحتمل هذا المعنى الذي سينقل اليه وان يكون الدليل ايش ظليلا ظاهرا اقوى من أقوى من الظاهر الأول الذي يراد ان يبقى ان يبقى المعنى عليه صلى الله عليه وسلم نعم فيكون ايش أقوى من الظاهر الأول قلنا الظاهر هو هنا اذا اتينا المحقق هو ليس بالظاهر اذا سمعت ايش قدم اذا وين النص لمجموعه قال الطالب والذي تدع عليه الذي تدع عليه الطريق الصالح لا صنموا اول بالدليل مثل فاذا في اشكال قال الظاهر محتمل عن غين أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى إيش؟ الظاهر بالدليل ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمة الله وتعالى الأفعال فقال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القرنة أو الطاعة من غير ذلك فإن دلدين على الاختصاص فيه يحب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للعموم ليست للاختصاص قال الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله الخطاب هنا لمن؟ النبي ثم ماذا قال بعدها؟ إن الله كان بما تعملون خبير بما؟ تعملون واضح؟ قال الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك خطاب لمنها هنا؟ للنبي ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فكان الخطاب إيش؟ للأمة قال الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي إذا طلقتم المؤمنين فالخطاب اولا يا أيها النبي ثم قال إذا طلقتم فأتى بإيش؟ بالجامع وكذلك قال الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفة ثم قال منيبين إليه والتقوم فإذا؟ ترى أنت أن أول الخطاب اول أول الآية يكون كتابا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون آخرها خطاباً, خطابا للأمة فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الخطاب <تصفيق> الذي أن الأصل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انه للأمة لذلك قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج واضح الأمر فلما قضى زيد منها وطرن زوجناكها خطاب للنبي صلى الله وسلم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في زواج أذيانهم إذا قضوا منهن وطرن فأول الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وآخره على خطاب إيش؟ للأمة وذلك قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة ووهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكيحها خالصة لك من دون المؤمنين ما الذي دلها هنا؟ خاصة تخصيص. تخصيص إذن إيش مدام أنه قال الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين دليل على أن الأصل إيش أن الخطابة, الخطابة خطابة ربما صلى الله عليه وسلم خطاب للأم فلما قيد الله عز وجل نبي هذا القيد قال خالصة لك من دون المؤمنين استفدنا انه ايش هذا خرج من العموم وإلا إذا كان القطاب متوجها للنبي صلى الله عليه وسلم ان الاصل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه الخصوصيه لا لا هذا عيضا بالله عز وجل انه لا لا له واضح الامر ولكن لما ذكر الله عز وجل لنا هذا القيد علمنا أن الأصل ايش ان الاصل في الخطاب الذي يتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم انه خطاب للامه كلها واضحه المساله طيب هذا الأصل ولكن،, ولكن الخطاب قد يتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم وإراد به خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون, خطاباً، لا يكون خطابا للأمة ولذلك ماذا قلنا؟ قلنا الأصل في الخطاب الذي يتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خطاب للأمة ولكنه قد يخرج من هذا الخطاب خطاب يكون مختصا به الرسول عليه الصلاة والسلام طيب كيف نعرف التخصيص كيف نعرف أن الخطاب هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده هذا إما أن يعرف من خلال النص من خلال إيش من خلال النص كما في الآية التي ومرأة مؤمنة ووهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها وكذلك أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وان يأتي بالشريعة ثم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا الامر فهذا دليل على اقتصاص النبي صلى الله عليه وآله وسلم به. مثال ذلك مثال نعم هذا تخصص للانبياء انهم يدفلون في المكان الذي ايش يموتون فيه. كذلك قال الله عز وجل فانك هما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع والنبي صلى الله عليه وسلم زاد عن إيش؟ عن الأربع فهذا يدل على إيش؟ على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل واضح الكلام؟ هذه سورة إذا للأولى النص الثانية أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ثم إيش تكون له فيه خصوصية فيخالف هذا الأمر كذلك من ذلك أن يعلق الأمر بعلة لا تكون إلا هذه العلة لا يختص بها إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحبته عن الوصال عن الوصال في, في الصوم قال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويستين فهذه العلة التي خصص بها الحكم هذه لا تكون إلا عند من إلا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تكون عند غير فإذا الأصل في الخطاب الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خطاب لأمته وقد يختص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخطاب ويدل على ذلك مجموعة أمور أولها النص في الكتاب أو في السنة على أن هذا الأمر مختص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثانيها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر ثم اختص هو إيش بمخالفة هذا الأمر ثالثها ان يعلق الامر بعله هذه العله يكون آه مظنة ما لا تكون الا في النبي صلى الله عليه واله وسلم كذلك مما يعرف به الاختصاص وهو قريب من هذا هو ان يعرف من خلال ايش من خلال اجتهاد المجتهد الثاني ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما, رأى لما علم أن في القبرين رجلان معذبان فأخذ غصن نخلة وشطره نصفين ثم جعله على كل قبر منهما شطر وقال لعله يدفع عنهما ما لم ييبسا واضح؟ إني قال إني رجوت بشفاعة أن يدفع أن يدفع عنهما ما لم ييبسا هذا القمر ونبي صلى الله عليه وسلم وضع إيش غسل أغلق غسل أخلى فسطره ثم جعل على كل قبر إيش جزء وقال أنه يخفف عنهما ما لم ييبسا هذا وإنه من قال إيش أن يندب على قبر الميت يضع الغصم النخلة هذا لأنه يخفف عنك لكن إذا نظرنا في هذه الرواية ونرجحه بقفضه رحمه الله تعالى ونرجحه الشيخ أحمد شاكر الشيخ ناصر الدين الباني أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن النبي عليه علم أنه يعذبان وهذا نحن لا نعلمه هذا نحن لا نعلمه وإنما النبي صلى الله عليه علمه بتعليم الله عز وجل لا وفي الرواية الأخرى قال لشفاعة بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن رجوت أن يخفف عنهم بشفاعة أي بدعاء لهم فعذل حكم التخفيف عنهم بإيش بشفاعته بدعائه لا بالغصن فيكون معنى الرواية أنه يخفف عنهما بقدر ما لم ييبس هذا إيش بقدر ما لم ييبس هذا هذا الغصر فإذا الغصر ليس فيه إيش؟ ليس فيه أثر بذاته وإنما هو دليل على زمن مقيم واضح الأمر من الأوجه اللي ذكرها الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في أحكام الجلائز قال لو كان للغصن أثره بذاته ما قصه النبي صلى الله عليه وسلم نصفين لأنه لما يقصه نصفين هذا ما ظلت إيش أنه سيبس مبكرا واضح؟ واضح الأمر وانشوارا عندنا غصر هذا الغصن شطره النبي صلى الله عليه وسلم شطرين نصفين فقال الله عليه وسلم أنه يخفق وعنهما مالا ييبس إذا كان هذا الغصن إله أثر من منهم من السيوط وغيره قالوا أن, أن الغصن إذا كان أخضر يسبح فإذا يبس وقف عن التسبيح وهذا يخالف من شيء لا يسبح بحمد فإذا كان يابس وإذا كان أخضر هو يسبح فلما إذا كان المصن في حال اخضاره له اثر ما قسمه النبي صلى الله عند ذلك اس سيكون اسرع في ايش سيكون اسرع في في يبسه فيكون رحمه الرسول صلى الله عليه وسلم يجعله كاملا واضح هذا واضح واضح هذا الوجه لم يسبق أحد الشيخ الألباني له عرفتم الشيخ الألباني ذكر هذا الرجل قال وهذا ممن قدح في ديني ولا بقوا أحداً من أهل سبقني إليه واضح الأمر الشيخ يعني أنه عندما يكسر نعم طلعي. يعني ييبس بسع نعم ييبس بسع يكسر هنا أسفين نعم هو أسفين فهذا أسهل. إيش؟ هذا نظيمة أنه إيش؟ سييبس مبكر فإذا كان إخدرار الغصن له أثر بذاته نترك أم الله صلى الله عليه وسلم كامل وإنما هو الأمر إيش أن الله صلى الله عليه وسلم جعله زمن فقط تحديد زمن أنه يقفف عنهم بمقدار ما يبس هذا الغصن فإذا هذه من الأمور التي نعرف منها بتخصيص من يكرذها اولا النص والثاني مخصيص. أمر فيدل هذا على اختصاصه أخر أن يأتي بعلا كما قوله... تقول النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه ورحمه بمصار وقال أنا أتمنى الله ويسقيه طيب بعلا ماذا دققوا في اللفظ يا أخر علة ال... قلنا بعلا ما الظلة وأن هذه العلا لا تكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلا في <تصفيق> الأحكام أغلبها وعلّ تكون علة وهذه العلا لا توجد إلا صل... في النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك ذكرنا إيش باب الاشتهاب فإذا هذا ما يتعلق بإيش بالخطاب العام ولا فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة أو الطاعة أو غير ذلك فإذا عندما الخطاب أو الفعل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما أن يكون على وجه القربة وإما أن يكون على, على وجه القربة مواضح؟ فهذا الفعل الذي يكون على وجه القربة إما أن يكون بيانا لمجمل يكون بيانا لمجمل فيكون له حكم ذلك المجمل واضح الكلام الله عز وجل واقيموا الصلاه هذا مجمل ما بيانه بيانه النبي, النبي فعل النبي صلى الله عليه الذي هو امر واجب فيكون هذا الفعل واجبا واضح الامر واضح الامر مثلا افصل وجودكم هذا امر واجب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه لهذا الامر الواجب هذا الفعل الذي اقترن به صلى الله عليه واجب فهذه الحاله الحاله الاولى ان يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لامر له حكم هذا يكون له حكم هذا اللفظ المجمل أن ان تحتف به قرائن تدل على حكمه الشرعي إما واجب وإما, وإما مندوب مثل ذلك تسوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا احتفت به قراءة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لا أن أشق على أمتنا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة فدل هذا على إيش؟ على أن السواك مندوب مندوب له فإذا دلنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التسوك إيش؟ مندوب هذه الحالة. الحالة ثانية. الحالة الاولى ان يكون بيان للف مجملٰ فيكون له حكم هذا المجمل. الحالة الثانية ان يكون اية قولنا? ان تحتف به القرائق. فيكون له حكم محتفظ به من هذه القرائق. الحالة الثالثة ان يكون فعلا مجردا عن القرائق. ان يكون فعلا مجردا عن القرائق. فهذه الحالة الثالثة الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الفعل الذي فعل النبي 你が探 تحتف به القرار الذي لم يكون بيان ألي المجمع أنه مندوب الله أنه مندوب الله مبداع من <تصفيق> الثالث هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا من سياق أيش أي يكون للتعبد واضح الأمر <تصفيق> أن الفعل ما يكون للتعبد على, على وجه القربة فهذا الأول في أيش الآن التفصل في القربة الذي يكون على وجه القربة الذي يكون على وجه القربة ما يكون ميانا للأرض المجمل وإما لا. أن أحتفظ قرائم وإما أن يكون هكذا بدون قرائم فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة فهذا الراجح من أقوال المحققين من أهل العلم أنه مندوب أنه إيش انه مندوب استدلوا على ذلك بمجموعه اذهل منها قال الله عز وجل من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني دخل النار وقالوا الطاعه والمعصيه لا تكون الا في ايش الا في الأمر في القول لا تكون في الفعل استدلوا بحديث عائشه رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك الفعل خشية أن يتبعه الناس فيفرض عليه واضح فإذن الفرض متى يكون يكون بعد إتيال الناس بهذا الفعل ثم يفرض الفعل إيش ثم يفرض الفعل عليه ليس بإيش ليس بمجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الأمر إيش فرضا واجبا هذا شيخ على سبيل المداوله ان هذه على ايه على مساله هل الفعل يفيد العموم او لا واضح الكلام ان الفعل لا يفيد العموم ولكنه يكون سنة مؤكدة يكون ايه سنه مؤكده فاذا هذا الفعل الذي لم تحتف به القرائن الراجح من من مذاهب الاصوليين من المحققين كالشوكاني وغيره انه, أنه يكون ايش لي للندمدو هو النمره السنه هذا انت دوما عليها هذا تقسيم قاف عندنا هذا ما يتعلق بايش بالفعل الفعل الذي احتفت به الضرائب مع الفعل الذي كان بيان المجمل الفعل الذي لم تحتف به الضرائب قلنا قول النبي هذا الذي هو ايش قالت عائشة الله عليه وسلم كان لا يترك الفائله فيتبع الناس خشيه ان يفرض عليه هذا ما يتعلق بالفعل الذي يكون على سبيل, على سبيل القربة عندنا فعل لا يكون على على القربة الفعل التالي الذي لا يكون على سبيل القربة فهذا منه ما هو أمور اضطرارية يعني من خلقة الإنسان فهذه لا يكون في امتثالها ثواب للإنسان والثاني ما يقض من إيش من أفعال داوم عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه هي تدل على الإباحة تدل على الإباحة ولكن إذا فعلها الإنسان بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يثاب عليها يعني آه مثال ذلك, سوا مثال ذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحب نوعا من من تسمى بالسبتيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبسها واضح وكذلك ما كان من فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الدباء في القصعة قال فأحببتها من يومئذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصة قال، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها måيأكلها قال، أحببتها من يوم اذن لماذا؟ دباء الحاجل وقرب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها قال، أحببتها من يوم اذن هذا طبعا من الامور الانسان الذي لا يفهم معنى المحبه لكن يكون الامر غير متخيل ان انسان طبعا ينقلب مثلا الى حبه بسبب رؤيه من يحبه ياكل يعبه هذا امر اذا تاملته في الناس اليوم اصبح هذا الامر يكون برضه ولكن هذه محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنبيه قال فأحببتها من يومين ذلك هذا ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما النبي صلى الله عليه وسلم الماء قال فشرب حتى رضيت قال فشرب حتى رضيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الذي يرغم أبو بكره فهذه المعاني المحبة العظيمة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم وأنت إذا تأملت <تصفيق> ما يتعلق بأشعار العرب وجدت عندهم هذا وجدت عندهم هذا يقول الرجل الذي جن بمحبوبته يقول أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب فمحبوبته هذه كانت سمراء فمن شدة حبها حبها حتى سود الكلاب عرفتم ولكن كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى النفوس معلق فإما أن تعلق بالسماء وإما أن تعلق بالخلاب فإما أن يكون محبوبة الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الشرط وإما أن تصرف لمثل الذي يقول فيه الشاعر فإذن المهم أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي لا تكون على سبيل الروحة التي يشعر أصب فيها أنها لكباحة ولكن ورد أصحابه الصصوات يقتفون بآثار صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأمور هذا معلوم معلوم من خالط أهل العلم وهذا أثر وكذا يجد نفسه هو يتأثر بهم. وهذا أمر معلوم والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر تأثرة الله بشيخ عبد الرحمن السعدي بشيخهم فقال كان خط شيخنا سيئا خط الشيخ عبد الرحمن السعلي وحمد كان خطا سيئا قال وكان من طلاب الشيخ من خطه جيد حسن فكان من شدة حبه للشيخ السعدي يقلدوه في خطه فهو أصل خطه جيد ولكن يقلد الشيخ فيجعل خطه سيئ كخط شيخه من شدة محبتهم لشيخهم رحمه الله عز وجل جميعا هذا أمر معلوما طيب هذا ما يتعلق بإيش بالفعل إذا أتينا للترك ترك الفعل ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم للفعل هذا هل يفيد الترك التحريم أم لا هذا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل فإذا ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعل وعلى سبيل التقرب طبعا مع وجود المقتضي وانتفاء المانع كان الترك واجبا والفعل بدعة مع وجود المقتضي وعدم وجود إش وعدم وجود المانع ومثل على ذلك الجميع ما تجده من إش من البدعة جميع ما تجده من البدعة احتفال بهم أولد الصلاة المؤذن طبعا بالصوت المرتفع يعرف هذا من زار بيار الشام وبيار مصر أنهم إيش إذا تموا الأذان المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع فهذا وجد المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد مانع ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يكون إيش الفعل الفعل بدع قس على ذلك جميع ما تراه من البدع فإذا وجد المقتضي وانتفي المانع ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل دل على إيش؟ على منعه وأن فعله السبب, السبب. الثاني هو أن يوجد المقتضي ويوجد المانع فلا يكون فعل الفعل بدعة مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى بصحابته وصلاة القيام في رمضان ثم تركها لماذا تركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال خشيت أن تفرض عليكم فهذا هو المانع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انتفى هذا المانع لأن خلاص انتهى, انتهى التشريع واضح الأمر فالفعل واجتماع المسلمين في صلاة القيام في رمضان هذا لا يعد بضعه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فعل ذلك لماذا لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد إيش وجد المانع فهو خشيته أن تفرد فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتفى هذا المانع فالأمر إيش بقي على كونه سنة شيخ المجد المقترب يوجد المانع يوجد المانع المانع ما تعريفه الان المانع ايش تعريفه المانع نعم هو ما يلزم من وجوده من ما يلزم عنه <تصفيق> <العدم>. ينزل <تصفيق> العدم ولا يلزم <تصفيق> من عدمه وجوده من عدم فيوجد المانع إذا وجد المانع أنت فالحكم نبي صلى الله عليه قال فشيت أن تفرض عليكم هذه الحالة حالة ثانية الحالة الثالثة أن لا يوجد المقتضي أن يوجد إيش؟ المقتضي مثال ذلك ما أمر به عثمان رضي الله تعالى عنه في الأدان من الأذان الأول بسبب بسبب اتساع المدينة وعدم سماع الأذان بالنسبة لمن يسكن في إيش في أطراف المدينة فأتى فأمر عثمان رضي الله تعالى عنه بالأذان الأول يوم الجمعة هذا المقتضي لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يفعله فلما وجد هذا المبطل في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه أتى عثمان بإيش أتى بالأذان الأول فلذلك قتال الصديق رضي الله تعالى عنه لمانعي الزكاة هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لأنه لم يوجد من كان يمنع الزكاة في حياته صلى الله عليه وسلم فإذا هذه كم؟, كم حالة الآن ثلاث أن يوجد المقتضي وينتفي المانع فيكون الترك واجبا والفعل ممنوع الحالتان الثانيتان أن يوجد المقتضي ويوجد المانع فيؤتى بالفعل إذا انتفى المانع طبعا والحالة الثالثة ألا يوجد المقتضي فإذا وجد المقتضي فعله فعل الفعل واضح إلا للمسألة الترك إلا لو تفعلها جدوة لأبعاد يوجد المقتضي ومانع شاير فلا يكون فعل قدعي إذا انتفي المانع آه يوجد المقتضي ويوجد إيش وينتفي المانع فيكونوا فاعلا بدعه نعم نعم فلا يكون فاعلا بدعه ينتفع من عندنا ثلاثه حالات قسمها تقسيم عقليا لم تخرج من هذه الثلاثه وجود مقتضى ووجود مانع نعم وجود مقتضى وانتفاء مانع نعم وجود وانتفاء مقتضى ووجود مانع على المجموعات الجزئيه في الرياضيات واضح قسم ثلاثيه ففي الحال الأولى وجود المقتضى والانتفاع المانع هذا ايش بدعة هذا بدعة والحالتين الثانيات عندنا التي هي في أسألة إذا وجد يجد، يجد المقتضى والمانع وجد المقتضى والمانع نعم مثل سيد صلاة المانع كان الفعل ليس ببدعة ليس هي عنك طيب اكتب اصل المساله افعال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج اللعبه ثم أن تكون على سبيل القربة ما <تصفيق> لدينا فاة لتكون على سبيل القربة؟ تتذكروا اللي طيب تكونت لا حرم هذا هذا المجموع طيب تكون البيان للمجمل لكل احد هذا المجموع مثل فصيل وجور كما اقيم الصلاه الثانيه تحتفل بها قرائن الله ايش؟ خلاص لا احنا بها القرائن ليس المساله في الخصوص الان مساله في حكم الافعال استطديها قرائن فيكون لها حكم ما دلت عليه القرائن مثل مساله ايش سوى. مساله السواء الثالثه تكون مجرد مشروط عن القرائد فراجعه مذهب المحققين انها بما قدمنا تمام نعم طيب حقيقيين فرآن فتفيد الندب المثلة تكون على سبيل القربعة قد يتاب من الإنسان عليها قد يتاب عليها والذي غير التي لا تكون على سبيل القرب خليك التقسيم الثاني نظوش اللي هو الصفات الابترارية وغير الابترارية. خلينا عليها هذه عندنا الأفعال بعدين الترك الفعل اينا ونكملها لأن الترك يسمى فعلا وإلا لا يسمى صحيح تقسيم الترك عندنا أن يوجد المقتضي وينتفي المانع يدل الترك على المانع سنتاليك نحتسب مثلا هنا الحاله يوجد المقتضي ويوجد المفعول شرعوا فعله اذا انتفى المانع فذلك <تصفيق> <مثل> ايش صار <تصفيق> بتتروى نعم الحاله يوصل على الفعل ده هو زي ده المقتضي طيب مثالها وضحت ولا ما وضحت واضح يا إخوة ولا مش واضح خيب فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة يطعه أو غير ذلك فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يخصص به لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أشوة حسنة ذكرنا إيش مسألة التخصيص ثم ذلك قال فيحملوا على عن الوجوب عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال من أصحابه؟ أصحابه شافعية ورسل شافعي هذا مذهب الشافعي قول في مذهب أحمد قال فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه ذكرنا الراجح فيه أيش أن مسألة الندب قال فإن كان على وجهه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا قال بعدين دخل في مسألة الإقراء قال وإقرار صاحب الشريعة عن القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه فإذن بعد أن ذكر الفعل ذكر مسألة إيش إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما أقوال وإما أفعال وإما تقريرات فمن ذلك اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن وليد في أكل لحم الضب أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أكله وكذلك اقراره للصديق رضي الله تعالى عنه في قصة ماعش قال إن شهدت الرابعة رجمناك فأقره على ذلك وكذا إقراره إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ببكر الصديق لما قال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإن اليوم عيد فبيّن له العلة أن اليوم عيد ولم ينكر عليه قوله أنه مزمار الشيطان فهذا من إيش من التقريرات هذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قال وإقراره على الفعل كفعله مثال اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل كفعله أيش عندنا مثلا حديث معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يذهب إلى قومه فيصليها له نفلا ولهم إيش ولهم فرضا قال وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه هذا كذلك يدخل فيه حديث معاهد هذا وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه فإذن هذه أحكام إيش الإقرار الأول أن يقر نبي صلى الله عليه وسلم على القول أو على الفعل فيكون له إيش يكون له حكم فعله صلى الله عليه واله وسلم والثاني ان يقرى هذا الفعل في وقته ولكن في غير ايش ولكن في غير مجلسه ولكن هذا الامر منتشر معلوم أنه أن النبي أو يكون مظنة علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لوم أنه سيعلم الأئمة الذين يصلون بالناس فهذا يكون له إيش يكون له حكم فعله صلى الله عليه وسلم ولكن المراجب التسوية هنا التسوية في الحكم الشرعي لكن ليست من حيث القوم واضح الأمر يعني ليست من حيث قوه الدليل ليس الفعل الذي فعل في وجود النبي صلى الله عليه وسلم فاقر كالفعل الذي وقع في زمنه وعلم انه ايش انه لا فعل هذا الذي حدث في وجود مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم هو اقوى من الاخر واضح الامر ولكن كلاهما ايش كلاهما يستدل به كلاهما دليل صحيح ما بعد ذلك بدا المصنف رحمه الله في الكلام على مساله النسخ الله المجلس القادم صلى الله وسلم <تصفيق>